وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا وَادُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أولياء أحد يهاده في سبيل الله، فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتمهم، ولا تَسْتَكْبِرُوا. 118. ويستخدوا منهم وليا ولا نصيرا 119. إلا الذين يصلون إلى قوم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 ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا سَتَجِدُونَ أَغْرِينَ يُرِيدُونَ أَنْ ویأمنوكم ویأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة ارکسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم أئذِيهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفت موجهم وأولئكُم جعل ما لكم عليهم سلطانا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 فَمَنْ لَمْ يَدِدْ فَصِيَاءً مُشَرِّئِ مُتَتَابِعَةً تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا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 وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ مَوَانِمُ كَثِيرًا كذلك كنت من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا لا يس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 أأجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كم ما مستضعفين في الأرض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 كان الله عفواً غفوراً